نقدرنا الاخ الشيخ عبد الله بكره الشيخ احمد تحب يعني نستفسر ايش حصل معكم عندما جاء يعني الشيخ احمد حسام الاردن التقيتم فيه وجلستم معه اولا ما اعرفكم الشيخ حسام 10 سنوات ليست قريبه ومؤنصحتنا له قبل ان ينصحه غيرنا انا نصحت محمد حسام سنه 2000 في امريكا حتى غضب مني وكاننا وكنا على افطار وخرج مواظبا من افطاره ولكن هذا لم يمنعنا من استمرار الاخوة والنصيحة ولم يمنعنا من استمرار التناصح والتواصل الحق والتواصل الصبع ثم محمد حسان قبل عشر سنوات شئنا اما بينا ليس محمد حسان اليوم وقد فتحت الفضائيات ولوه جهود في نشر العقيدة والدعوة ولوه تأثير واضح في كل البلاد الاسلامية على الاقل في باب هداية عامة الناس وكما قلنا الدعوة السلفية ليس فقط دعوة التحذير وأن كنا نحذر من سيد القطب وليس في الدعوة السلفية هي دعوة التحذير من وبالgeden فقط وأن نحذر من وبالgeden ليس دعوة التحذير من التكفير فقط وأن كنا نحذر التكفير الدعوة السلفية دعوة إخراج الناس من الظلمات وعلى أهم ذلك العقيدة عندما يقول شيخ لسان تيمية كثرة الظنوب مع صحة التوحيد خير. من فساد التوحيد مع قلة الذنوب معناه ماذا؟ أنا دعوتها أنا دعوت حقيدة من كانت عندها حقيدة هذا الأصل ولكن لا يعني أن تساعدت لمر أخرى فمحمد حسالان وقد فتحت لهم قضائيات ورزقهم الله نشاطا ونرى عموم دعوته للعقيدة ولربط ناس الكتابة السنة وللنقل عن علماء بن باز بن عثمين والشيخ للباني وتعظيمهم أيهما أولى لدعوتنا أن نؤجره وأن ننصحه وأن نقربه أم أن نكسره وأن نهزمه وأن, وأن نبدعه وأن نضلله وإذا تاب أن نقول توبتك مرفوضة وإذا أقبل نقول أهو أجبر هل هذا من المصلحة الشرعية في شيء؟ ف محمد حسان لما جاء في هذه المرة جلست معه وكان موجودا معنا اخونا الدكتور محمد بوسى نصف واخونا الدكتور, وأخونا الدكتور باسم الجرابرة ونصحته عدة نصائح اهمها موقفه من سيد قطب فقال لي بالحرف الواحد قال لي لما قرأت كتابة حق كلمة الامام الالباني في سيد قطب قلت كأنك تكتب على لساني فمنذ ذلك الوقت نفيت كل نقول عن سيد قطب في أي كتاب أثبتهم من قال هذا نقول له أنت كذاب ومفتري وتقول هذا تقية وتلاعبا ولا يجوز أن نقبل منك التوبة وإرجع إلى ضلالك القديم ولا نقول له جزاك الله خيرا ونأخذ بيده ونقربه لعل هذا يكون فاتحة لما هو اولى وأولى من. بعد انسى افرجى انا بعض الاخوة وقد افار بعض فوضى وكلاما طويلا عن هذه الزيارة وبنى عليها امور دون ان ينصح ودون ان يتكلم ودون ايش شيء انت الخصم والحكمه. فلما جاء بعض الاخوة من طرف هذا الانسان الذي اثار الدنيا بدون بين ودون علم ودون بصيرة ودون نصيحة ودون ادنى وجهه ودون نقل اتصل بنا محمد حسان ضربنا عليه في الصباح مارد فاذا بياتصل قلنا له بعبارة قصيرة يتنقل عنك اطوال معينة جعلت بعض الناس يبدعونك فنحن نريد ان نسمع جوابك ما موقفكم سيطقك الشيخ مشهورك سألوك انه محقق كيف في المحقق في, في الشرطة قال ما موقفك من تكفير الحكام قال تكفير الحكام فعل الخوارض ولا يجوز ونحن نعتبره أولياء أمور وننصحهم ونسأل الله لنا ولكم وليهم نداية ودعاء لهم واحدة ما رأى يذكظه سيكتب ليس من أهل العلم وعنده عقائد ضالة وعنده كذا ولا يجوز طلبة العلم أن يكتب كتبه ايش تريد أكثر من هذا لو كلمة, عن... لو كلمة في مدخسانة بالله قبل عشر سنوات لا يزال يأخذونه به إلى الآن قبل عشر سنوات أو ثمان سنوات قال انا لا أؤيد أفكار أسامة بن لادن ولا القاعدة وأكفي هؤلاء أنهم فعلوا وفعلوا وأفعلوا وما يؤيدها لا دليل ولا سنة ولا كذا ولا كذا ما رأيك في العمليات الانتحارية العمليات الانتحارية التي تجري في ذلك المسلمين فيها من المفاسد ولا يجوز ولا ينبغي وهذه قتل للنظر ماذا تريد أكثر من ذلك ماذا تريد مفقال هذه طوبة صحيحة هذه طوبة يتلاعب بها يا اخي لا يمنوا احدكم حتى يحبوا لاخيه ويحبوا لنفسه لو كنت مكانك ماذا تقول اكثر من ذلك ماذا تقول اكثر من ذلك طيب ليش ما يعيخون شريف او كتيب في هذي اكوال حتى ترج خلقش في واحد كاتب كتاب كامل من 300 صفحة منهج محمود حسان كاتب كتاب كامل كل هذه المسائلة مناصشها رابط عليها لكنش اخوانا لا يتمنون ولا يطلعون واحد الكتاب صور في منهج محمود حسان كتاب كامل كتاب كامل أحد ريخ المصريين كتبه وفي علي بعض ملاحظات المؤلف لكن أنا أقول نأخذ النقول عن محمد حسان ثم أنا أقول شيء يا إخواني الآن رجل الرجل في موضعه يتربص به المحب والشانق والخاص والعام والقليل الكثير أحيانا الإنسان في الآن إحنا جلسين أربع خمسة في مجلس قد نتكلم بسهولة فإذا كان المجلس خمسون فإذا كلمه مجلس 50 هل لتكون يكون كلامنا نفس الكلام ولا متحفظ اكثر اذا كان في تسجيل نتحفظ أكثر مما لا في تسجيل إذا كان في نسجل تحفظنا أكثر وأكثر إذا كان في فضائع يحضرها الملايين من المحبين والمبغضين والشانئين والمؤيدين والمتربصين والرسميين والأعداء ألا يكون هناك أحيانا عبارة أعلم أنني إذا فيها على نسا قد تفهم عني وقد يؤلب علي وقد أنع من هذا الخير الكبير بصار بها إذن هناك ظروف انا رأيت كلمة للشيخ ابن عثيمين في الاشارة المثال القول الناس لهم ظروف احيانا لهم ظروف لا يجز ان تعادل الناس جميعا على ظرف واحد الان الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه الشريف كان يقول ايش ولا تبدأوا اهل الكتاب بالسلام واذا رأيتموه في طريق فاضطروه من اضيقه من من يستطيع ان اطبق هذا الحديث من من يستطيع هذا الحديث اليوم في سواء في بلاد الغرب ولا في الشرق حتى في بلاد السعودية بلاد الحرمين اشتريفين هل يستطيع أن نطبق هذا الحديث الجواب لا إذا كان الجواب لا السؤال التالي ما السبب تقول اختلاف الظروف أقول اختلاف الظروف في هذا فقط أم قد يكون في هذا وفي غيرها من الطول أو الفعل إذن يجب أن نراعي هذه الأمور أما ناخذ الناس كلهم كأنهم آلة ناسخة هذا ظل أن نأخذ الدعوة السلفية كأنها مؤسسة عسكرية افعل ولا تفعل هذا تحريف وتغيير نعم سيدك الله خير وبرك الله يعني الذي حصلت في هنقول يعني برسة هو, يعني هو خير كبير, كبير. ف... وإن شاء الله تراجع لكثير من الحق وأملنا بالله بالمزيد لكن نريد أن نكون أعوانا لإخواننا على الشيطان لا نريد أن نكون أعوانا لشيطان على إخواننا والدعوة السلفية دعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النور ليست دعوة فقط زرح وتعديل أو تبديع الجرح والتعديل والتبديع مهم ولكن له موقعه وله مكانه وله أهل أما أن يكون الجميع والله رأينا في أمريكا وأوروبا أناسا يسلم الواحد اليوم في فيختبر في اليوم التالي ماذا تقول في فلان يقول من فلان أنا أنسي اختبرت بلا يلا الله محمد رسول الله اليوم اختبرت بفلان عناه لا يختبرونها بأبي لهب وأبي جل يختبرونها بثلان وعلان ممن هم يدعون إلى السلفية لكن عليهم ملاحظات وعليهم أخطاء يا أخي بينا لهم الأخطاء عظموا في قلوب المرحة تمتحنونهم بشيء هم لا يعرفونه لا بد أن تبدع فلان يا أخي من أنا حتى أبدع لا بد أن تطلبون فلان من أنا حتى أتبرع المسايخ يتكلمون وفيما بينهم يختلفون وأنا أنت به أحذر وأحرص. انا سئلت كثيرا ماذا تقول في فلان قلت والله لو عشت ايها السلفي ومت لا تعرف فلانا المسؤول عنه ولا فلانا المجيب لك الذي هو انا والله ستعيش صنة على الصنة وتموت على الصنة الدين كامل فلماذا نفتم الناس بهذه الامور انما يفتم الناس ويمتحنون بشيء واحد وهو من اجمعت الامة عليه او من ظهر الضلالته باقامة الحجة واستكباره اما من لا يزال عنده شبه من لا يزال عنده تأول من لا يزال في موضع التناصح والاخذ والرض هذا باي حق ينتحن الناس به انت تبدعه ويرك لا يبدعه ماذا تفعل اترضى ان تمتحن على عدم التبديع كما تمتحن على التبديع لماذا نكيل بميكيالين ونزن بميزانين الله والله هل هذه يعني الامتحانات هل تعاد منها الحزبية في شيء اخشى ان تكون حزبية مغلطة وللأسف اخشى ان تكون حزبية مغلطة وإلا ما الفرط بينها وبين الحزبية لكن هناك حزبية ذرت بقرنائها وهناك حزبية لا تزال تحبو ونخشى ان تكون هذه التي تحبو تصل إلى درجة ذي القرنائي ولا حول لا أخوة إلا تلاه